بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْ كَفِيتَمًا فَآوَى وَوَجَدَ كَبًا لَنْ نُرْسَلَ هَدًا وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا إِنَّ صَلاتَ نَهَرٍ وَأَمْنًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ